فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون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 قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا إ ل ا ابليس لم يكن من الساجدين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 فما ذاق الشجره بدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه وناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجره و أ ا و ل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين ق ا ل ربنا ظلمنا انفسنا و إ ن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين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 يا بني آ د م قد أ ن ز ل ن ا عليكم لباس يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آ ي ا ت الله لعلهم يذكرون ق ا ا يا بني آ د م لا يفتننكم الشيطان كمن اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما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 اتقولون على الله ما لا تعلمون قل امر ربي بالكسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله انهم اتخذوا الشياطين أ و ل ي ا ء من دون الله ويحسبون ن أ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 وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون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 لفضيله ا ل م ن ك م ي ق ص و ن ع ل ي ك م آ ي ا ت فمن ا ت ق ى و أ ص ل ح ف ل ا قوف ع ل ي ه هم م ولا ي ح ز ن ن و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 ل ن ا لنهتدي لولا أ ن ه ذ ا ن ا ل ل ه لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلكم ا ل ج ن ة أ و ر ث ت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 ثم وعد ربكم حقا قالوا نعم ف أ ذ ن م ؤ ذ ن بينهم اذ ل ع ن ة الله على الظالمين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 وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا اصحاب الجنه انسلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون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 ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من الماء او من ما رزقكم الله قالوا ان الله حرمه ما على الكافرين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 ي ج ح د ولقد ن و جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمه لقوم يؤمنون هل ينظرون الا تاويله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 قالا سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء ف أ خ ر ج ن ا به من كل الثمرات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 كذلك نصرف ا ل آ ي ا ت لقوم يشكرون لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره إن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 قال يا قوم ي ع ب د و ا الله ما لكم من إ ل ه غيره أ ف ل ا تتقون قال الملا الذين كفروا من قومه إن انا لنراك َََ في ِ س َ ف َ ا ه َ ة ٍ و َ إ ِ ن َّ ا لنغنك ََ و َُ من َِ الكاذبين ََْ قال ََ يا َ قوم َِْ ليس ََْ بي سفاهه َََ ة ولكني ََِِّ رسول ٌَُ من ِ رب َِّ العالمين َََِْ ابلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح امين اوعجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم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 م و ل و ع ه النابلسي من س ط ا ف م ل ع ك و م ن ا ل م ن ن ن ت ظ ر ي ي ف أ ج ا هو ا ل ذ ي ا م ي ه برحمة من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 ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب أ ل ي م واذكروا إ ذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا اناء الله ولا تعثوا في الارض مفسدين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 ق ا ل و لوطا اذ قال لقومه اتاؤون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين إِنَّكُمْ لَتَأْوِينَ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 م ن إ ل ه غيره قد جاءتكم ب ي ن ة من ربكم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 ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القران قص عليك من انبائها ق ل قد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ل ي ؤ م ن و ن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 وجاء السحره فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين قال نعم وانكم لمن المقربين قالوا يا موسى إ م ا أ ن تلقي و إ م ا أ ن نكون نحن الملك قال أ ل ق و ا فلما القوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم و أ و ح ي ن ا إ ل ى موسى أ ن أ ل ق عصاك فاذا هي تلقف ما ي أ ف ك و ن فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين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 فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون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 قال إ ن ك م قوم تجهلون إ ن هؤلاء م ت ب ر و ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون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 فقال موسى ل أ خ ي ه هارون اخلفني في قومي و أ ص ل ح ولا تتبع سبيل المفسدين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 فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم ب آ ي ا ت ن ا يؤمنون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 ي أ م ر ه م بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحجم عليهم الخبائث ويضع عنهم إ ص ر ه م و ا ل أ و ل ا د التي كانت عليهم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 ا ل ن ا س اني رسول الله إ ل ي ك م جميعا الذي له ملك السماوات و ا ل أ ر ض لا إله إلا هو يحيي ويمين يحيي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 و ا خ ذ و ا ا ل ب ا ب س منهم ف ر لكم خ ا ل ئ ا ت ك م سنزيد ا ل م ح س ن ي ن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 私たちは ن のように私たちの思 و を語り継いだことがあり得ることがあ ي ن ることがあり得る ا ب があり得 ب ことがあり得ることがあり得 فلما عتوا عن ماله عنه قلنا لهم كونوا قرده خاسئين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 أ ف ل ا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب واقاموا ا ل ص ل ا ة إ ن ا لا نضيع أ ج ر المصلحين و َ إ ِ ذ ْ نتقنا َََ الجبل َََْ فوقهم َُْ ك َ أ َ ن َّ ه ُ ظله ُ وظنوا ََُ أ َ ن َّ ه ُ واقع بهم ِِْ خذوا ُُ ما اتيناكم ََُْ بقوه َُِّ واذكروا ُُ ما َ فيه ِِ لعلكم َََُّْ تتقون َََُّ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 ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين أو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 و ََ ل ق ََََ د ْ ذ ر أ ن ا ل ِ ج َ ه َ ن َّ م ََ ك ث ِ ي ر ً انا م َِ ل ْ ج ِ ن ِّ و َ ا س إ ِ ن س ِ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 ولن ي ا ي ك م الا بوته يسالونك كانك حفي عنها قل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون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 و ل ي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين ن والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ن ولا و لا ي ص ر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 إنه سميع ع に ي م إن الذين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 موسوعه النابلسي ق ل ل ع ل ه و أ ن ص ت و ا ل ع س ل ا م ت ر ح م ي ه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 なぜならば私 و この世を変えたのかというとですね